بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال الرحيم الله تعالى كتاب الجهادي الجهاد كيف هو كتابي هاي جهاد يا انت اينا قلم بالوحي ان يسكد اي دوننا ان اتلمان الله aawaran nusa xoo istumarseeyeen oo ay ku kala duuleeyeen meeshan waxa nusu xoo y ku barkood waxay sheegan marka saxawayaan kitaabul jihadi inta ay nasheen hadha waxay ku xujisiiyaan marka saxawayaan kitaab bahaaya ayay ku xujisiiyaan markaas a Allahu subhanahu wa annuskhab barko marqaas xawayaan kitab al-bahaaya ya kitab al-ayman wan-nuzur barak laakiin nuskhalan waxa ilmaanta kitab al-hajj marqa la gaaro kitab marqaas xawayaan waxa ku xujiga kitab al-jihad hadraka kitab al-ayman wan-nuzur hadraka kitab waxa ilma marqaas xawayaan al-dhahaaya marqa aya waxay sheegan intaan la gaarin badmarkaas waxa wayaan jihaadka dhowr bay kooday siiyana sida kitab al-bahaya oo kale fatawul iimaanka wan nuzura oo kale markan usoo khay isku doomada san yihiin fi dhikr tasmiyati hadsan wa ithbat ma ku kala duu yihiin wa taqdiiman wa ta'khiran بكسر الجيم لو قد عذبها المشقه تبا ليداها وعليها جهاد تو جهدا يعني بلغت المشقه ويا مشقيه دبان غاره مرق شرعنا هو خليها هو بدل الجهد في قتال الكفار وان جهدي ودالكه لو بخييو غالده لدغالن كهدا مرقس وحكلو لو قى على مجاهده النفس مفته لدغالن كهدا اي الشاي وشيطاني مركب حال إلها وحال لغلدها لغلجها النفطة وعلى تعلم أمور الدين دينة أمور كيف قفوا إنه برطو وضعتك نوصي برطو مجاهدة الشيطان كان لغلجها تمنوا حاوياً إن عضوحي الشبه هذا الميران أي كيني كارتو إن عضوحي الشهواذ المعاصرة أي كيني كارتو إن مركب حاوياً يسكد يفاعدو دا عربت دا أعلم كيدنا waa noqotaa biliyadii waa lugu dagaalamaa wal maalka wal lugu dagaalamaa wal lisaana waa lugu dagaalamaa wal qalbina waa lugu dagaalamaa araggaa lugu dagaalamaan waxa lugu dagaalamaa marka subax weya naftal araggaa lugu dagaalamaan maalka lugu dagaalamaan waxa الإمام المحجر عسقلانا فرح البارقة سبحانه صدح أيها الرحمن رحمه الله تعالى مسألة ضائرة الإمام الغاغب كتاب جيس الله يقول مفردات القرآن سبحانه الله بقى ليه سدين وحشة يقول سونا جهاد كي مجاهده واستفراغ الوسع في مدافعة العدو بالإله هذا هو جهاد صدح قيباض من النقضة جهاد لليق أن مجاهده العدو الظاهر هذا يقول إلا للجهاتم إيا مجاهدة الشيطان إيا مجاهدة النفسي صدح الآن مرتبط أي مركب البضيحي صدح بنوئي كالأخر غياني وحاوه الرغيية مجاهدة النفسي والشيطان لبدا مركبت كتخلصه أياك كاللقار الدونا سلاسة مركبهيه بل سوى المشكل بالله بإنه آية ربضان إلهي سبحانه وتعالى وكهو أرغمي وإلهي سبحانه وتعالى مروحه النامي والذين جاهدوا فينا نال النهديينهم وإن الله لماع المحسنين جهادك يا سيكي ادوغه ما هو جهادك نفتا يا جهادك مرخص حي شدانك لكن قال الله سبحانه وتعالى فين قعد صلوكم صمد صلوهم وقال الله ان سبحانه وتعالى فين الصلاه الاشهر الحرم صمدوا المشركين وقال الله لو قاتلهم في سبيل الله انت ينكبرن اياله الرسول مام سبحانه وتعالى أ يول ورااء روون أنه يفتنون في كل مام مغة أو مغةلي أرنت أض مجاه مخ ك لا يحير وحاج صود تجههااتك و وأآ الجزذ وح بند الكحييجههااتقردا للجها تملها سنتك الصنع وواجبان ووق الغ التي ووحالير أو ولا روون أنههم يفتنون في كل عام مغة أو مغتيلي و سبحانه وتعالى waxaa qoray Ilaahay wuxuu ku tidhay ku calaykumul qitaam waqbalba la in ku waajib Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa qoray Ilaahay wuxuu yiri sida marka ku tiibaada waajib ah laga wadaa markaas laakiin waajibka waxa waa waajib kifaaiy ah weeyan marka laakiin door goor ayaa wuxuu noqdaa ceyl ma la yiraahamo ana shurud jihaatkum ya sha'ala kamughnayn mar khal qalu wa dawada khawfuna qawsana aynu wayan thaniya wa hay ayn nuqata hada imamka iy masu' ummatilahi ummatas muslimka hu gaminaya hadu sawala bakhira wadalahu khurim shudun khifafa wa thiqalan wa jahidu bi amwarikum anfusikum way hay mar khasa'a ba'd keda wa hala yiri ilah tanfiru hada ilaambihin bay markaa waxaan weeyaan ee maqsad xadnaa waxa noqdaa jihad ku waa caini oo waa hadii safka marka ay gaalada muslimiintu suugtaan yihiin markaan iyadana uu noqdaa bal aanu ka soconaynaa hadda ku dheeraan meenayee waa yahay tuhla keen diga muslimiinta la qubanaysto waxaasi jehaad ma ah ummadaha laga digo wax inta magac jehaad iyo shar jehaad loogu dhigi ummada muslimiintoodi iyo culimadoodi iyo waxa weydaa qalohoogi iyo wax barashoodi iyo carhuurtoodi iyo dadkoodi lagu banayso oo waa jehaad la loo sameeyo wax caaso kale jehaad ma aha waa diin laan weeyaan laakiin magac jehaad baa loogu wadaa xiiyaba wuxuun jihaad ma hanna oo wadaa duxun xun baa la yiri wadaa duxun xun tadootaniyad tadoori waqtiga marqaas xaw iyo siyaad barxe ayaa u xiiir marqaas xaw ee filusma jiro sidis wax la yiraa majiro waxa wayan qabada wax la yiraa majiro waxa waalayna ku shubay anaga idin ka annu waxa roob badan oo markaa joogtay baad sirri ma yaa inta la soo qabtsay ayaa inta la dilin ba magac loo sii bixiyay waxaa leeyay ruuxulamaa usuu baa leeyay wadaad xume ayaa loo bixiyay suu mad fahmin magaca markii loo bixiyay kadib ayaa la dilay ha magacmarka loo bixiyay kadib ayaa la dilay aa adu urima waraxay nimantu salaas subax ka kula tukade oo kaas oo hor baxay oo halkaa uu kugu sii sugey ku sii dilo kugu jano toontimaad daduriga da'ishada waxay farwaateen ma taqanaana ulamaa suuudi ah dhan ilaan laayay لجنه دائمه علماء فتاوى وقاضي سلطان وايل للدلاء السليسي وايل للدلاء شريم وايل للدلاء صلاح البدر وايل للدلاء علماء قرقاده اي جابي حرمين كعلماء جوجته او دان نغ وايل لا سيي ويداه ماركاس اي كتابك الى كنك خبينا بالله عليكم امه هذه علماد هي لي لايو علماد هي دينته دين صور مصر ليسه علماد haa khana ma marka waxa way markaaso markii waxa ka soo markii waxa loo diiday waxa loo diiday lama diidan laakiin waxa la diiday waxa magac jihad laga dhigay dadka waxa wayan lagu waaliyo magac نبي محمد عليه الصلاه والسلام لمنتي مرقى منافقين ساي عبد الله بن ابي المسلال يا رجل منتي اها اي مرقس خاويان كودينتي كفرقه اي نفاق اايا مرقس عليه الصلاه والسلام ان النبي واخ كشيدي ان لدينه خنغي خنغي سوام سو ندينه ما اايا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه تبقى كل شيء كيسان المحمد وحدي لأي أسحاب تيسي إسلام كيسان المحمد وحدي لأي أسحاب تيسي من الممكن أن يكون لأي علوماتها علوماتها إنك لقد قموه محمد وحدي لأي أسحاب تيسي وحبتها الشيء هي وقراء القرآن وقراء الحد القرآن وحوة عادئة إذن مقارات مركز وحايا الضوبان ظلوه يجأي أحد قدب كأس وحايا والدين العام ila ila quraan ga waxu ku sheegay wa ciddu lahu mustad'atun min quwwatin wa murghibatil khayl tasrifuna bihi aduwallahi aduwakum istita'a walaba istita'a ma'nawiyya ee isma istita'a maaddiyya quwwa ma'nawiyya qasqan wa indiinthu kadhisayto uma dhan diintay markaa hadaan laga dhisinon la baril ayaa marka waxa oo culumadeedii bedel lahayb balalaayo goor لكن عاما دينتا وصول نصريسا عاما حتى وصول نصريسا هدى قد يقام بيه يهو ذي او لو هدى نمرقبية الشرف لها يمحوه إلى هويري فاسألوها الهدكر منه ولا تعلمه او روح النوعة عاصة وقتها يقرد عيه جهاد مأحة ومنحة يحوي وانا ديجي مسلمين تبوانا خوارجيبو ورغى لها حد تتعلمنا خوارجيوه ياملها ينقون عنيبو حكا جدا ku waxa kadir ma leh ha girmay aanigu wax markaas waxa weeyaan haysta niman baa laga sheegay wadankaan difaaceyna wadanka xaqadka difaaceey mid ha difaaci wadanka la difaaciyo ma wadanka iyo tan iyo to soo ka caysay iyo jiilkii soo ka cayaana ka sii sabay oo dowlad dartay cid ayay ee hay'ad soo raashay la badi baahay daduma ayey meelaha oo ayaa wax dadniman kan waqtan wada hadlo oo ummada muslimiinta ay dowlada wada hadl baa lawi marqasi way diideen wadaadaad siin waxa la wax garadeesin majlis tii fiqhi ah akhaanta wax garadeesin waaqacay waxba kalma socotiinay orbay iska socda baa lagu yiri waa waxa ay waxa weeye waxas wax lagu wax lagu wasay weeyaan ilmey way waayeen aqalina way waayeen waxa weeyaan mid kale waxa natiijo la yaafiican midan baa hada door ka ku dilay labaatan sanxay soo hoyeen waa libi soo hoyeen waxanuma maay مرق اشياء سود كان نوازل علما الى غايديتلك مرق واخا ويهان واخا ولا ياو ويهان واي اللهم الصعاب دا اجوحتنا نو دولتي المسلميتا ناي ريياتنا دا وقتي اي دجاي ريادندا دالك اليو مرق واخا ويهان كان يسين كان يو واي وا رييس فهمي شنو دا شباب عاد كو يشاريان عين العراق كو يشاريان دالك دولتي اسلام كو يشارى وا دولتي اسلام كو العراق يساكت بحر الله ياله وياً الله يسعى علينا القفة المسلمة كانت ليسوا معصوم القفة المسلمة لديه وحق برخل قد دي له إيه الدون كورتان أو بابعة با. قبي جيسوا ما إذا يلتين سواحق فؤاد دون كورتان أو بابعة با. سونا بشكل في صيح مسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل المسلم urmusul muslim kaad digisa sharci la ilaaley maxaa ku banaysan fiker baan isku diidnay hadda siyaasade kursiga digisa ku banaysaa kor haa wadaa durx ku jidha mar waxaa dhacday yaa wadaa hurf balaan iska haysa u tageen xaguu ilaheen xal wax la batal ma joogey oo dad soo daryo waye waxaad u malaynaysaa mar ka soo hawayaan markaasa wuxuu wuxuu wadaa dhuradeen urada salaadiba ila ka saxnayba ila allah allah macneeda aan fahmin waa sidaas ayuu wadiin yahaa walaal qorso ala gudacnintii واي ارقيام ما, في ما لا يقبسن فما هو دلويري ما لا يقبسن فشيء لو قبسن قفكه مسلم كان ديهي لا يخلو دم امرئ مسلم لا باحدا ثلاث يا صدح اريمات كليه ما خلين مر النفس اصيب الزاني والنفس بالنفسي وتصار كل الدين المفارق للجماعه asnaay rawiis marku waxa wayan qoliyahan markaa sax wayan oo aha marka u aha madaxweynaha soo gadeeyseen waqtigu waa wax u yirma taqana soomaalida dhigeydu banaayay oo kaali meen midki gulad u ajir waay yahay laahu subhanahu wa ta'ala inna hada guladunu u caasa kusoo korduu dhimir qaasa markaa waxaan kula tilmahaa dhaliyaa waxaan kula tilmahaa qurdiiltaadan way qorantahay daahna ma saarna ilaahiina subhanahu wa ta'ala wuxuu u cadeeyay ma farqanna fil kitaab ilaahiide diintaada baro inta aad sabadan kirtay مثال كليبات النوويش لا مثالك حادثه دعه داس وقت اني دحايا وا موضوعه غوليو تاس وباان محاضرات بوويلي مسلسله انت سي وخا يتاي تنبيهن عشرك نكو سوينا بابوت ترقيب جليسين لجليسين في الجهاد جهات اللي سعيسين حدثني يحيى روي ورقي عن مالك بووي ورقي عن ابي الزناد بووي ورقي عن نعرج بووي ورقي عن ابي هريره رضي الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد يجاهد في سبيل الله. وفقا مجاهد كامرقا صحاويان كدهاته سالي سفيس الله جدك الهي كمثال الصائم وامي الصومن وقال القائم يتاقنا الدائمي وامرقا صحاويان تشوق ساعة. كان من جلتان اللي من كالصلا الله يفطر عن داري من صلاة صلا كالداري ولا, ولا سيامي حتى يرجع الله صلاة نغضه حديث مخارف سباس وصاري وحدثني عن عن نبي الزنات عن نعرض عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجري تكفل الله إلى عبا سبحانه وتعالى أضمان قاضي لمن جاهد في سبيله جد في سطفك كل جهات إلى عبا أضمان قاضي يخرج يخرجه السوان ونكبحه ونكسار من بيته القرقية للجهاد وفي سبيلهم وتسيقه كلماته كلمات كيسا ينرخم أيها أن يدخله من قلياء الجنة الجنة أو يرده مرخاص فحاوه ينقو علي إلى مسكوه القرقية الذي كاس خرج منه وكبحه مع ما شهض اللقب النعال وقارئه من أجل أجل وغليمة ما غليمة حديث بخاري بسلم باسوه ساري واي هلا همسامه حدثني عن مالك عن زيد بن أصلم عن صالح السمان انا بي صالح السمان. عن ابو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحود الخيل فرضه لرجلن اجر اجله او غسقان ورجلن كلن وحويه سدره استر به يهن وعلى رجلن كلد شري سنه وزن دم بكيهن فامل الذي كهي يسلقه يسج اجر اجل وسناده فرجلن ويهان ربطه حري في اسم الله جتك الهي فطالوا في مرجن مرقد بير في مرج وداق او اوو هودو تشا مبير فما اساوادو خياسيب تفييد يela xariid geeda dalika qasim min almadri daqa awr qawdta amabeta kana la waxa sanad baa usunaade mid qalo waxa raal ka inta intaana dhaafay in marka sahawayaanin culuma al-din loogu na jannato goor ma bilaawatay ma taqaanin sahawadi rasuulka buuxay ayay waxa khulafa' urashidiyyo ku bilaawatay abul mahuddi magreenis in soo u yimid ayuu ku yiri mas'alada in aad ay xukuntaan rabaa daawada ay xukun daawada ay ku kulkoraa wa maru xukuhu wuxuu in qaladaaddu soo bislay ilaahay oo u dhawaanaysa aanu rumbaad jamada kaaxiga asmaan ii yadrig gaarkay ka qabsay maxay ku dilayeen muslimiin baan nahay ilaahay waxaan u dilaynaa قال له خالك اسيتانه صاحبنا معنا وحلو ودليل وحنا ما هي مرقس وايه اللهم صل على الله جالسينه مرقس او قالوا له انا مرقت مرقس واه لا قالوا لي يرا له dhegaca waxa waya sadexad sadexaad 4075 ayaan nimbu ridilay nimbu taa halkii soo guri ridilay macaasa suu sawade wuxuu yiri laakiin ninku wuxuu sheegay buu yiri in culimada muslimiinta hadday gaf ku dhacaan in aan lagu gaari siin karin khata ay ku dhaceen in aan lagu gaari siin karin buu sheegay buu yiri mas'aladaasi waa mas'ala ay و انا كنت بويره ساس انا صحب بويره ان قفت ذنبي مركو كدعو اما كانوا كدعا واغال يده انا خوارج يشرف رفضه الشيعة وا مذهب كوي بويره ساسوسي ودموغتهه مرة انا سؤال مرة فتاوى الكبرى يقول ما خص ذلك من الملذ والغوضة كان لو حصنات بذلك ومدام وصل حديك تصابك يا سنما وقف قدو دبا سعودو ملومو ملومو واي ديتا اسلام هو ديد حتى والله دبا سعودا حدان لكن فرصه اوتكو ميل با تكدعيسا دبا سعود يدا كوغاميديسه مشايكو اللي صاد دي عشا و ماها موته وهي كان لو حسنات باو سنانيه ولاو اناهيدو قدعاد هداي غوسو تديلا خريجه ذلكه سف xamid galageeday inta islaamteey ingleeski joogtooyay yulpa wa islaamteey uugtaay kadina saado islaamteey daa'ish ku bilteey muqaas aan maranta hanal fi sidoo looga meydhayadan baran haddana dib bacar tartay balaag baan baran digga sidoo la islaam meydhayadan baran iyo sidoo loo isin diisobarana ولو ان مرخو حير ولو انها قطعت ضيلها ذلك صف الصنت المرخو سحويا يبودو شرفا هل بوتي و شرفين لبا بوتيود كان وحاني آثار ورخات كيده ويو ورافه حصلات حسناته حسنات, حسنات بوهانيان له يذا ولو أنحا يذو مرغد بالنهل وبها بيس صواب مرته فشربت منه يعبته ولم يريدون الدون أن يصلي بهم ورابيه كان ذلك له حسنات حسنات أجلبوا كيده فهي الله أجلب أجل وصنادي وحاصل أن أجلب وامحي مركه رو إلهي دلتي سبحانه وتعالى أقول صلاق لي يجد كإلهي إنه مرحبه اي عبتي اي الدقل اي الدارسي اي رغيت كذي اي الضاق اي الضاقلي انت باجربوك اليها الحمد لله اللهم السلام عليهم ورجل اللي هو يأكلنا ربطها حل تغنيا اسغلييل وتعففا اي دور و اكسر شكه بوصنادو ولم ينسن لوبين حق الله الى يحبي سان لوبين سبحانه وتعالى يعني ولم ينسن لوبين حق الله الى يحضه كل اي في رقابها قرتينا ولا في ظهورها يطورتينا يعني waxaa wayan in masalan qofy hadu ga bahdo kale in waxaa wayan وسو حبا فقابه خلاص وبحان بلد بان وسو نوقينا فاي لذلك اسد من قصر بيو تاي ورجل من يككلن ربد خيره فقدان فانسان وريان است سينمو والنواء علايتن لاهل الاسلامي ودك مسلمين تعقلو علايتمه فاي على ذلك وزر كان الدندو كا قاديا وسير الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر الدمارها فقال وحيري لم ينزل علي فيها شيء واحد لا يغم سو دجم ان هذه الايه تعيد المعني الجامعة الجامعه من ليس الافعال لا تكيدا فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره قف انت الى ان خير قبت صح ووانجح لك وارقي يا مرقس قفتي قرانج وحلكه شر قت وانا وارقي يعني فردا ضميرها هدا ادهسته مرقس هو يا خير خيرتي وارقيسه شر انتم مرخات صو... جراتهم ما شان ولو لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ولا في ظهورها ذا امامنا و و يقول مركو كاادليه في شنو حصه المسلم ذلك افراد جسكي ستدبات سمحها لخدمه ل و يقول ابو حنيفه من سبب القومه تقنين و يقول ابو حنيفه فرضها انذا كلا لا يا الله يا ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صلى قسما qofka muslimka adduu adonkiisa iyo faqdiisa tuna kamaan bixinayo mas'alada markan maashata la waxay tahay abu xaniifa wuxuu yiri zakaa ka waajibisa hadii kan moodalishada wuxuu yiri xaqqa ilaahay uu kuleeyo waa zakaa laga bixiyo waayaan buu yiri halkaas uma dhigin lakiin ma walik iy ma wafa'i iy jamaahiraha al-ilmiy zakaa lagu maray qabaan waxa hadii ونهو دين نطقنا فاستيدها مرقه سدا جماهيرتان قد جحه حديث البخاري بس المصصاري وحدثني عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري واي عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد الانصاري ابو طواله يا ليلها المدني مدينه قاضيها عمر بن عبد العزيز وانا قاضي قري وانا من فقاهه من روات السته المسألة لكي نشيغه محدثين تنين أبو طوالة إذا مجره إلا أنك هم مريانة سوف إذا يركبوا معها محدثين تنين أبو طوالة إذا كمجره كو يذيسه إلا هل كان نم مريانة خذها بدون ثمن واي. اللهم استعاموا عليه الصلاة أمام الدقاق أو بكر الدقاق باسي الله رحمه تعالى حافظ محنز عصرانه في تغريب التهديب كوكوشه يا مرخاس وحق لنتي كن صدح بقلي يا حمجه إذا اي صدني يا فرطي عن عضاب اليسار حديث ومرسل كله أنه قال بحيان عضاب اليسار وتابعي أنه قال بحياني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حر على أخبركم إذنك ورمى بخير الناس إددتك هو خير بمن زناح قد رجل رجل ويان آخر هايسة بإعانان فرسه فرس كيس مرخى حكميس يجاهد كجها تميه في سبيل الله يجدك إلهي أرى أخبركم أيديك بخير الناس ضدكك هو خير بذن منزلا حقا منزل هذا بعده يساقد بذي رجل ويان معتزل ضدك كتيرادي في غنيمته حينته سيري سواس كتير حجوك يقيم الصراط صراط دعوكي ويؤتي الزكاة زكاة بحماية ويعبد الله إلهي نعابذي لا يشرق به شيئا وإحنا إلهي نقرب لكي حديثك هو أمر صلىكين الإمام التربية باهه موصول كالليقى مرخاص فحويا جامع عيسى ونفقدونها وحصن وكوحكم أي حديث مرخاص الإمام النساء إنه اسمه وصلى صغري في سننه مركة سوى حديث المتصلة بطه إلا قلت الحجره إيا إن لقفه قاذه بطه خير بلان إلا قلت الحجره خير بلان ويا نبق صلى الله عليه وسلم حويري المؤمن الذي يخارط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا yoo khalidu nansa walaa على أذاهم azaahum mu'min كل kullu hjira dibkoga ku kaadkaysa usabda wuxu ka khairdana yaa kadak inta ka dhacaro khair an لكن sabrin markaa خير dhaxayo khairdana laakiin marba wax khair badan inaad ka dhaxyaad dadka oo dhanba dhaastaba meel cid la geliyaa marka gasho marka arriyadaad buuqta la gasho xaynta asalka umadidu naftadi diintada iyo dadka ka fidmooda ka fidmooda ka baray sadidkii oqofta adaw afaash la wadaagay sida la waxa la qaqmayso hadba kan baqday inuu diintada ka ka filnaayeen dad uisa weeyaan waya diinta demer qalo soo وحدثني عن مالك عن يحمل صعيد لنساري قال وحود أخبرني عبادة بن وليد بأي بن عبادة بن عن أبيه عبادة بن الصامت وغوري عن جدي أعفهم عن أبيه وغوري ووليدك عن جدي هوقي وعبادة بن قال وحوري بأي عنا وعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إله هشيني مبايعا من البيع بأي كيني وعيا مسلمين تنبيك مرخي لعشين نفتذي كئي الله سمع إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وانوالهم بان لهم الجنه ائمه المؤمنين وهاي كئيبين نفثوده الى الله سبحانه وتعالى ها. الله سبحانه وتعالى مركه وحويا مايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصمع مقري ودؤعه ضيعتان في اليصري اننا مدحنا عطيه انه مقله في اليصري مرك وحويا وجرو فديد اي ولعسله قليس مركه جربه ولمنشد في الفرعون مركه جلتو ولمكره هيو مركه نعايش جره مركه منشد هي مكره وا ماستر ميميه هذا في وقت النشاط وفي وقت الكراهية ويان ومسلميميه سيزرقاني غير سو عايشان وان لا ننزع الامر امر خينا قلنا اننا كلا دودين اهل او اهل كيسا دكت اهلكو انا اننا كلا دودين مره وان نقول اننا ندهن او نقوم اني او نستغنى بالحق حق حيث ما كنا ميل كسو ندهن كسو جوقنا لا خافوا انك عبسا في الله إلهي دلتي اللهم تلائمي مدى قال لنا بيعنانتي سألنا لا إلهي دلتك عبسا وانا حق عدى يمنى قل الحق ولو كان مرغم لشين قيل سيلب ودرغانا هيلوبي قيل سيلب ودرغانا طيب <تصفيق> اللهم استعاموا عليه والله حق عدى حكمتنا كدر باك وضع حق انت العدى يسو حكمتنا كدر مركا قيل سيلب ودرغانا سبيلان لكن waxa laga yaaba adoo xaqiina cadeeninta rax u markaa masaaguna ay badbaadaan ina marka meel kale on xikmadahay intaad marko xabban cadeeninta Ilaahay Allah faagaa si ay taa laga وحي اهل لبيته تضوات فنن بن ابي قلهش وانا بيعه العقبه الثانيه ويام بيرحان مركا وكان ويان مدح للمسلمين بتعفير قفت المدح وينها مسلم بحدو يهي ان لا ذيعه واجب فاسقه سا نقود لا شيء وحي معصيه بل وضعيه معصيهك امراض يعس والا ضاعت المخلوق في معصيه الخالق لكن تضح خيرك امره اما مباحه او وحم المعصيه احين اديري ميسد ذنبي وكجلال سلاس حنا يدويان لكن معصيه فاضي على السماء قالنا الصيوطي صلي له حوالك وحو كشاينه مرخاس سوارلك هذي مسند امام احمد زياده كو سغان زياده وإن رأيت أن لك في الأمر حق حققي قيمكم شنو كاقاتيبا ادو ارغت بما مرخه ابن حبان زياده كلو كدرو وخويري وين اكلوا معنك وضربوا ظهرك مالكاغه حو عمرانبا ضهركادن ها قada aan halku dilanba مالو البابو جيل خوودو تانو جيل كلادبا تاقيي هي حدنودا دايبيراين مفسدك ويبالغ على رأيه لم يوجده وماشي لكن المسلمين توحيه أن دينك المسلمين تقاعد كدوشا قاعدة سوء محي ضرق المفاسد أولى من زلب المصالح انت المصلحة قصوة جيدا لهذا من كين الدفاعات تكون رئيسا ولذلك حضيره لمن مفسده يسكوه لما الدين لمن مفسده تلقطه تفرض أخف لا صمع ارتكاب أخف الضررين نسألك رامي شط الله نسألك روحا ويان munkar maas markii laga saaro la raabo shartu waxa munkarkii inuu meesha ka baxaya mawfuudaan iyo somo hadduu si badan ay ka waro wayna ka gaabsato da suulee maada hadii marka lacal madaxdan lagu baxo waxa ka imanaya dawad al-mut anku ko wala ka imanaya dhig muslimiinta la daariya badanaysa somo nafurqan iyo khilaaf iyo abatiimo u qasaay labada wax meesha ka imanaya inuu markaas ummada khilaafkeedu bato oo adiga dibka ku hayso waa dib khaasoo adiga khaas kugu dillmiina tawana miina hadii oo dib kisfuudan kara wala dilli oo laga joogsanayo maxaa hadii ka waran aan dillo oo kadib markaas waxa weeyaan weerar ay hore isaga muuyaane laakiin markaas waxa weeyaan fayisabullaahi الله bixir ilmu urqaal aan ilaahiyadooda ay aan la yiri ko kale shirkiga laga digayso to waajib ka hayd tawxiidka dhabta ah ugu yeero waxa laga xaralayaa ka waran marka ilaahiyadoodu wax ka sheegta hadii iyaguna ilaahi wax ka sheegayaan shibka dhee ha ka sheegida ويجعل أن يكون قوائد الشرع وكفر إلينا في أن تغيرها ويجعل أن يكون حماسة إليه قادم إلينا سكيننا وقتلنا من رشيخ ويجعلنا أن يكون منكر كأزول اللي يسمى من الأول با يران أن يرانا يأمر ماشيه كبه حيوه ويجعل أن يكون كوي منا ماشي كيني بسهوه صحيح؟ إنه يجعلنا شيئا بلانس قاسو عن حجي وقتين قدعي <سؤال> عن عن قال المرخس وحويا عن مالك عن زيد بن قال وحضر كتب ابو عبيده بن جرباح ما عمر وخطاب وقرئ يسور له سبع جموع عيدما ومن القوم جموعا جموعا ها وعيدم فربويه والجماعات غيرهم كميده ورهبهم وحلوه بخي اواغودارهم لو رين جره رون بن عيسر بن اسحاق بن ابراهيم بلورين جره رون بن عيسر بني اسحاق وبني ابراهيم بدأوا يهاجروا ويواجه هي اي يتخوفوا كبقي منهم حقوقا فكتم الى عمر وخطابوا وقري اما بعد فان مهما ينزل استرح الله استرح ي الله يا طه بس بس ده ده هنوصل وهنتقابل اللهم صل على سيدنا أه روحيل <سؤال> منغس حويه قد له جموعا من الرقوم وما يتخوف منه فكتب الى <سؤال> عمر وخطاب اوقري عمر بن خطاب اوقري مركا أما بعد فانهم مهما ينزل <سؤال> مركو كسودو بعبد ممدون مركو سو كسودو مؤمن من منزل شده دباته مركا اس شيء دباته يجعل الله لا يوحى له بعد فسد دمه ديمك فرج فرج ولاه ولا انه لن يغلب عصر يسرين هل عصر او عليسي لا يسر كما غالب نقنكر وان الله تبارك وتعالى يقول خليل في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا ارفعوا الاله النبي نبي ربكم اي اصبروا اتقص صبر معناها wa sabiru abu si sabr oo nimanka macnaa waaysta wa rabitu u habaasnaada oo waxa wayan dadkii ilaahay u habaasnaada wata qulaha ilaana fi sallallahu alaykum tuflihuna ila ntanisa suniye yaana masaluhu xulay umar oo khadar halka sabr weeyaan laba yusrina meesha way jiraan hal culaysna way haysa wa dadmarka saxowayaan فرج ma faraj aajilay helayaan faraj degdeg ah ayay helayaan markaa adduunka ama sawaab aakhiraa marka labad ay haysan waxay farajkii adduunku ino soo degdego ama aakhiraa sawaab ay kulaheen walaa bay is riis samaha halka culays markaa waxba is imaa idal xismayid ay labadana ay ayay ugu haysan marka saaktayso weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala saas u yiri yaa illa alawada wanaag mid kamida muuyaane in mashahada ama marxa akhira ajri balan qofku yahay ahil jana noqdo wa ama alghanime in marxa subhanahu akhira farajillah siya subhanahu wa ta'ala ha maxa annahu ku jiltaa hadba halka halka aad u tahay amru وخدي جلنكي شاعدك ايداستدد سدك البلوى ففكر في انا من نمشرح فعصر بين يسريلي إذا فكرته ففرحي علم الخبلايد كو ادكادو وحد كفكرتاب وييري سي امرخا خنوق كويهيسه كفكر بو ييري اسلام ماركاس ادونك اناد فاد سوييد اي ساما اخرو هو بنتنقل بيكو قبس بو ييري تاس وخي كيل حساب بو ييري مارخاس waxaa weeyaan ان امرخاس كو ا نص الليل هي فرصه الى الله سبحانه وتعالى باب النهي الذي كان سك باب يعني سافر بالقران قران كان لولا سفر الى ارض العدو عدو مرخصه ويان انفيس كذا زمان مرخصه ويان ابن بخاري وكر حسين هذا شيء اخو كلي سنه بخاري وقبل لكيم بخاري وكر حسين ما كودا انا ما انسى ومالك مالك هو رئيسهم حدثني أحياء عن ملك النافين عبد الله بن عمر أنه قال بحرمنا الرسول الله بديل صلى الله عليه وسلم عنه أن يصافر بالقرآن قرآن قال إنه رصف إلى أرض العدو أذو قرأوك يسام واسا قرما وهذه الله قعب سنة يقع موقع إنه قرأوه يهاني سام لكن من قال مصحفك سيسم الله لي بكرة هل مرها هبني قاني يحي استممرك أن حقدانه إنه وحبار رخبة ها لكن مرها سحوه أنه لي بكرة قال مصحفك إيا قرأه حقوق رياتنا noo diib karno waxaan qoran ku qoranyo dhan baan loo diibi karno illaa in wax qodon yahay muyaan way aragayna qatan ba laga baqayaa murqas way dilaysan qurxaan ta hele mar khas waxa uu hadda qalaamari wuxuu u dhawayn maadaalkaas waa maxaafatan cabsigu laga cabsanaayo ayana walaqul cadu wadawu adag inay الله hadith bukhari muslim iyo saaleen baabu nahayda beta nasariba baabiya anqatinnisaadumar khalilallahi walwldani iyo yeelka filqasudul matya islaamaha iyo yeelka lama laakin karo hal marba la leen kara markaas waxa weeyaan waa hadii ee laga baqayo markaas waxa uu hadda safka soo galaan daway ku wadaayaan inta ما قوى هذا الحديث على صناعة؟ الله مستلوب عليه السلام, السلام. خضر كنادي إمامالي يقولي مخافة أن يناوله العدو اسحاق بن راهيم رغاه هويه مسلمة كيسا قصاري وهو يريك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناوله العدوه الرحديث في رسولك عليه السلام إن أعمارك الله في رواية اسحاق بن راهيم رغاه هويه بمسلمة كيسا <تكلم> حدثني احياء عن مالك ابن شهابي الزهري عن ابن, ابن مويل بو كوري ولكعب من مالك الصغناري بو كوري اسم قلسة وكله على سكرر حيثة يعني كعب اولاد يسع عبد الله عبيد الله محمد معبدي عبد الله الحمد انت هسكرا هاي ماذا نتكوها وحبه على سكرها هاي حقا قال وحولي حسبتو انه وقال انه هو عبد المحمن بن كعب لياحي وكا Abdurrahman inuu ka amulo yahay baan ummaleen ayaa Abu yur markaas culmada qaar ku midna waxay ilaheen sida Qanabi ragmida Abdullah ibn Ka'b buwaha qaar badan waxay ilaheen may Cuaydullah ibn Waha abuusan salaad khafa ka tagstikii sababna qotay wikisoo hasooma annagoo qala wuxuu dhana rasuulayba diidi salaalahu alayhi salam naha rasuulayba u diidaa dadina ku qatladu diley ibn صحويا صحيح من من ابو راسي على اليهود نيكي لورن دراي اعلمها وسير اي تقدميسن درين بوخارينا مد خاصا ويان صحيحيسو ترجميس بابو قتل ابي رافع عبد الله بن عبد الحقيق وليداهي دولكي سو مد قنغاس يعني عبد الله بن الحقيق لحران بن النبي قدس الله عليه وسلم عشان ثاني سودل ابو ير نمر خي سودلن رسولك صلى الله عليه وسلم محول الله بردارمي حدّرنا مركا صحاويين بكوين لدمرك يا عيالك هالله يننا إساقم سؤدي لها محود عن قتل النساء دمر خيانا لا عيال إيا والملدان عيالك قالوا محود فكان وحكمدها الرجل لن أو من يأكمدها يعني شمتا من نبيه صلى الله عليه وسلم وحكمدها لن يقول له مرقحت بناء امراه ابن ابي الحقيق ها مرقحت وحين نقوم موجس بناء ان امراه ابي الحقيق ابن ابي الحقيق الى ابي الحقيق اسلاندس وحين نقوم موجس بالسياح قيلو يعني انت انو قيليداي ايانا لا اوغادي ويهيان مرقحت وحين نقوم موجس بناء ان امراه ابن ابي الحقيق فارفع الصيفه سيف كان كل قاضي عليها دشير انهم دول قفتاه سلاه ما كاويسا قودكه فما ادكو وانا حسوسنا يي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ليس فكف مرخصان كتوجسني ولو لا ذلك ارن غاسا دون جل حي نهي استرحنا منها والله وانا خرفيسن لا هي انسان كلهم زوود توقسدو يانو خرفيسن حي مرخه يعني واحد شيغان سيده ابن مسعد يغير كو شيغان مرخه خوبكي عرفتي اسلامت قليله من كان سيف تضلقه توحا ابن ابي ابن عتيك بلورن جليل ابن عتيك اياله اورن جليل مرقاس سيفتي مرقاس من كو سعود القبتي ايي اسكداي مرقاس فدلك نبي خاسو عليه وسلم وحدثني عن مالك عن نافع ان عمر ان رسول الله الله عليه وسلم راى وخر في بعض مغازيه ذو الماليس بركود وفرح مكه هي علماء قارئمده شيغان سأل الإمام في المعجم الأوصل وقصة وصاري من رواية عبدالهم عمر رضي الله تعالى عن وارضه المحل العسخة لنا فتح البارية وقصة وصاري مقهو حويا مغازيله سحيبه للاحا فتح مكة يا حيد بي عمره قرطويره لكن أبو داود في المراسل وقصة وصاري إني قزة الطائفة حيد أريد أن أسألها كله خلافة وقصة للاكي أبا إني التعددات وجريه لبرد جاربين امروعه سنهوين يبقى ارقام مقصوله للدلي ذلك ان قاص وكره عن قتل لساي دمر خمر قاص حن للهي وسبيان عيالك ريتو قاري اسما سو صاره وحدتني عن ذلك عن حفر سعيد انس قالنا ابو بكر الصديق با بعث جيش عميره الى شام شام حجه ودري فخر الجواب حي يمشي سوق سكن مع يزيد بن ابي سفيان فخرة جوابها يا أبكر الصديق يا مفي صوى الله صعونا يمع يزيد من أبي صفيان أبي صفيان عاد يصخر من حرب من أميه أبو خالد الأموي الذي يجري مرقى صحابه الإسلامية صحابه كان بداحام أبكر بأوحد عاد مرقى صحابه يقول خليفه قطل يقول إنه يزيد كعا markaas markaas waxaa weeyaan ee shambu udri marka jeer ciidanka qayb kamida ayuu rasuul uga dhigay markaas markaa muawiyena walaalo ahaayeen markaas fahamku waa in la istamaalaayay siidka laftiis markaas ee اولاد ابو سفيان ninka ان aylan ka afarta qaybooda qayib kamid ayu madaxweynaha ahaa fsdacmo waxa ay sheegayn anna yasiida qaal ila abkarnu kuiri imaan antarkaba inaad fuushid wa ima nanziila inaad ka dago yaaani imaan antarkaba inaad fuushid adigu daabada wa ima nanziila adigu inaad أما إنه وضع فوشنانا أما إنه وضع صحنا روكا لكن هناك قادية فوشنانا هذا هناك أدلقى يسوه لا يمكن وحسورك الكلمة بليه وإحتراميه فقال أبكره حولي ما أنت بنازلين هذا يتكدل قيمتيك وما أقول الله كذلك ومعنى براكب أنه مفهوليه إلهي وحويا إني أحتصم أن أجري وحنك يقل بيأخطاء الطلاب ديها هذه التنفيس لله ديك إلهي ثم قال له حكيري إنك أدلقى ستجد وحدة الدونتا قوم يزعموا سير انهم يوحبصوا انفسهم نفتودوا ان هو فيا لا اله الا الله دق فذروا مسكرات ايجا وما زعموا حشيران انهم يوحبصون اوقفيا انفسهم نفتودوا لو اله سبحانه وتعالى وستجدوا طلباس يعني هو قوله مرخا سحوان ارنتس محول ندرتي دورث مرخا قولها مرخا سيكتقبولها يها مرخا يعني حللين بكوضا وقولها وخه ودا وقولها ميلها مرخا وأنا أستعب هذه السنة أنه إلهي مرقص لكن سيدة الصحة سلامها تفسير الصحة الأولى هو أن من خسار وإنت يسهمك عابين إني إلهي درتي نفت وضع وقفين بيلا عليها الأولى معناه وأكون خساري الذين ضلوا صعبوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسنون الصنع كو إلهي سبحانه وتعالى وأره كوها الأولى وستجدوا حذلت قوما قلوا فحصوا كي أعي عن أوصاد الغؤوسهم من الشعر وستجدوا أحد هل دونتا قوما قراد هل دونتا فحصوا مركز حويا فيدي عن أوصاد الغؤوسهم ماذا حيثوا ذبرتم كوذا من الشعر اتماها مركز فارد رب مركز قراء ما, ما فحصوا وحي أي, وحي اي بارين أنه حقيقي بسيف سيف قراء عدل قرادة يغانا قلامو كو ودا مرتب وايها اللهم عليه صلاه وخير مرتب وسط تجد وحل وانك موسيقى وحن كو دردارم يا لا تقص لنا امراه تهوين يهدلغ ولا سمين سمينا يهدلغ ولا كبير حارما ولا كبير مدعو يهدلغ حارما اادو غوبوي اوداي اادو غوبوينا اسنا هدين المرخاصو اسكا سكرادو لفيسا ولا سكون كارونا كان هدينا يسغنا وراد شق ض عنه هقيل السدرم جيت مصمر مصمر مر عليه هقيل وراد تخرج من عامر من العمرن هدينا ولا تعقر النشاط نافرينا خابقن <تصفيق> ديل ولا بعيرن او نهبقن ديل الا لماكولتي لماكولتي عنتان ان المرخاس بوقن ولا تسحقن نهقوم بنخل انتبر ولا تفريقنه هنكل الجين نو حكل مرخاس حويا في الدين ولا تسحقنه هقوم ولا تفريقنه هكل الجين مرخاس ولا تغلل وحنها حلب ولا تجبن فينا نقنم ولا تغلل بمعنى وحويا غني ماذا وحباها كقاضن انت اللقي من كهرويا فلماذا حباها كقاضن ولا تجبن معنهد وحويا فليها النقان ايه ننجسي النقويا معنهد هذا ضعيف وليلها وضعلك كضعيف وحدثني عن مالك أنه بلغ وحس وقال أن عمر وخطأ أن عمر من العبد العزيز كطبئ وقرئ إلى عامل الشقال ومن عمال الشقاليه شجي سكمدها ان مرخص عام الى من عمال الشقاره انه بلغنا واحنا سو غاربه وقري انا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انه هذا بعث امرخ جل صليه تن علي هو بقل با هوسيه واخو أفر 400 با ليداه رخي كم عيلان وينيان يقول اللهم بنك اورن دولا بسم الله ما جيرهي كو في سبيل الله ذكر هنا كو دوله سوق ارسلون الله دقالما من كفر بالله يقف اليك قالوبي وَرَاءَ تَغْلُو وَحْباً حَدِنَا وَلَا تَغْدُرُوا بَلَنْ كَهَا بُرِنْ وَبَلَنْ كَا كَبِخِينَا وَلَا تَمْثِلُوا أَمَا تُمَثِّلُوا صُوَرَهَا صُوَرُهُمْ إِنَّ صُوَرَهُمْ تُحْيِي الْقَفَتَ دَشِجْ جُرْكِيسَا غُوغُلِينَا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا أُضُنَّهَا دِينَ لَمْ رَخَسْ وَقُلْ أَي ذَلِكَ أُرُنْكَ كُدَلِ جُيُوشِكَ عِينَمَادَا لَجُيُوشِكَ عِينَمَادَا وَسَرَايَاكَ وعيه باب ما جاوه ينباو في الوفاة اللي هو فيه بالأماني أمانك قالوا هذه أمان لا رقله أمانك إن لو هو فيه مرقص. الله صلى عليه وسلم yaani ammaanku waxa wayan dadkan la dagaalamaya muslimiintu haday ammaan siiyaan ammaan ka in loo oofiyo on balan kala burin hadii la doono balankiin laga baxana in loo cadeeyo leeyda balanka waan ka baxaynaa diiga guduba waay imaa ta khaafann khiyana ta qawmin fann bi dilayhim ala sawab لكن على الدكتور لاجلو اللي ما سريلو حاسين على الدكتور ميلان مل جيدون وايي وحدثني يحيى عن مالك عن رجل اللي بو كوري مهل كوفات ريكو فاكميل من ريكو فاكميل كو ري اي زرقاني وحو كشغف شغل خموده سفيان الثوري ولي هيسو وايي هي عمره قاد قميدنا وحايلاه ماي اي هو سفيان الثوري معاه ابراهيم هو سفيان الثوري من كوري اللي ويانو يحيى بن مضر الاندلسي واليداحه ثلاثه ساسا نوقتيه كسو الله عمر وخضاب كتبوا وق إلى عامل الجيش ايلا قصركا اوه شقينا يوما معلمهينا او اها او كاينان كانوا هابعثوا كي دري انه بلاقني وحاي سوغارن الجنرال هم ديكين كاينه كين يطلبونا ان يطلب بيان العلجه العلجه يطلب بيان العلجه وحال يراه واننكه ااد كبوودن بالا يراه بوربورا بأسل كالإلهة عرب تباركو أنه حكو إذا الله قال ننك قالك أي علجوية قانين ألوك إذا أعلاك بواح لقد جمعيه سلح حمله وحمول لقد جمعيه أحماله مرضى وحويري أن الجانب أقوى منك إذا كماذا يطلبون أن العلجاء مد آذ بورا حتى إذا أسند حتى إذا أسند مرضى وحاوئي قطي فوله في الجوال بورته ومسرعه كرغيب طومه قال لجلن بوحوري مدرس يقول لا تخف قال لجلن بوحوري مدرس مطرس بمعنى لا تخف ويان مطرس كلمة لمرقى صحاب ويان وكلمة فارسية أو العربية ويان لكن كلمة عرب أصل لقل العربية كمنا معها مدرس بمعنى لا تخف ويان حتى إذا استمد مركة وفورة في الجبل بورقة وامتنع نفتيسة ومرقى صحاب ويان oo manciyo oo marka saxawayan manci u yimaada markaas uu deemaadaan u boolti ka foolay yaa qaal raajil in baa wuxuu konaya madras bimaana laa takhaf yaguu laa takhaf leeyahay wuxu sidayaas man faidaadada komar ku haleel qadsal uu dilayo wa in aanu walaalada leeyahay ku dhaartay nafsina biyadii qansay ku diltay laacloo ma og waxa mas'alana fiili ayana ku waaqad kana nafassayna hadithkan ma'nuhu waxa uu yahay min duran oo gaala in sa'ad al-hatib oo iliyasin oo bur oo idin ka fuulo burta markuu idin ka fuulanaad burti fuudi kala waydiin oo cod tiiraadawaan ku badbaadinow waxbaa afsan iska kale ku tiiraadiin oo markuu idii yibaadaa adisiin arintaas ma banaani weeyo macnaheedu marka haddii ciljigan ninka buudana hadayso oo kama wada laakin in gaalka hada lagu wadaa ciljigan gaalka lagu dalaaqa arabta gaalka isuxaalay jiraa laakin ninka buudana wali baatan cadmiya ah aan aqalka ahayn iyada la marxas in buudida cadmiiga buudida arabta isku maamugta waa yahay allahum buudida cadmiigu waa uduur goon baa iskeejila laakin buudida marxaasahaa arabtu maaha waxsaas maaha waxa kale ee inaad noona ways aday tadhraas ka dayaan mas'alada murxaasilaas oo wuxu ka wada ninka ama toos u u dilo oo dhifka saida ku qaadatay dalayaaca ama markaa iska daaya mar haddi waxa wayan xacafsan ku badbaadinay ha taat sirahdeen waxba haddii aad taginay daaya ila inay ku raaxo xulun weyna haddii mid wa waladi aliman ku dhaartay nafsiyi biyadihi laa aqlaw makan ah makan waahid makan kali amarkaas isa xaddi muduniga yah yah waahid gadiy la yiraa huwa masl mimia makan ku mid markaa jirtaankii faal dhaalka sidaas ay la dhalato xudu qoltan ka go'yo mid sida sameeyo oynu ku dhaxdilma ogaado illa hadii karno ogaado waan diligu yirnaa istagaa dili waa yahay magadiilay markaan waa xidin هذا هو أحد اللي راحنا صحيح بديه قال يحيى وحمر استمعته وان مغلي مالك يقول له لي ليس هذا الحديث حديثك الماءها بالمستمع عليك اللي اسكوكو اللي اسكوها فخصينا اللي اسكوها وليس عليه العمل لذلك ما نعمل فلنبيل الحديث كيف يساك أنا يديني يلقى حديث واي واسينا مالك ومالك ويدي عن إشارتي إشارة بالأمان أمانك قفك هذه الأمان سيلا رحبها هذه الله إشارة يعني اي بدباديه قد ما لو اشاريه اما قعان هذا ساتر قعان هذا السلاذ يكتدوا كفهمي كالاي وانك بدبادينياه هو ياي اهيه بمنزله الكلامي ما كلامكم منزلهي سافقال وخرن عمها وين اني انا ارا وانه ارخي إن, ان يتقدم ان لوهر مري الى الديوس عيد ملخا جيدا ان يتقدم معنى ان لو ضد دارما ويهيان الى الديوس عيد تقتلين الانسان ديلق حدا قفوا اشادو الا يقتلوا مليه. أن لا تقتل بيها استنسع وخطاب أن لا تقتلين لديهم أحدا فأشاروا إليه أمان. أي إشارين بالأمان لأن الإشارة إشارة أكتب بمزيلة الكلام كلامكم إلى مزيلة إشارة ومعناها كلامكم في هذا الإنسان وإنه بلغني وحيسو أقر أن أعضائي من عباس قال له لي. ما خطر قومه قال من بريان بالعهد بلنك. خطر بمعنى نقض وإذنان ومعنى قال من بريان إلا هدي كل صلى الله عليه وسلم وحق صلى عليه ابن شولا العدو قدو كسليدا بلن قد قد كبخوا الى عدو كو خمس بخمس بوير خمس بخمس ما نقب قوم العهد الا صلب عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشى فيهم الفساد ولا ذهبت فيهم الفاحشه الا فيها الا فشى فيهم الموت الى اخر الحديث يعني و خويي маркаซ хоо вая qolba lan kam buriyangi ila hadii kale waxa lagu sanada cadogoga hukumka ilaahi hukumanahay qol ismu hukuman ila hadii kale faqriyo ku faafa waya waxa ila маркаซ хоо вая لافلي نصيحه ولفتي من ما جه سنه كاسو ساراي مرخص خويان امريقو القطر من الصنع خوك كان لا ديدا با هو خوكو دغيدا ياه ما تقانا و خوكو دايلا عديلا واتان اربعه دات كيلساي بلايدا صابطاتني نيرتي وي ديدا اني غورسدان فرغيو دمربا سو انتلييدي ناشو سيسك يوسف دييم هم بي ايروس محاولا ku jira annubuu kayga kuma xulsanahay ku jira aniga miyah islaantoon mar qalabada boqol iyo miil ka hor hbtan labada boqol iyo miil qaar horhta aniga waxba waxa weeyaan waa bidaayada shay ta dulla ala akhri weeyaan maxaa dhobayde faq wax maraysa midnoo xushaygta la keliba waxa keenay ma taqaana adaano qamaal yahay ahad waxaan kuugu soo saaray kuugu soo diraynaa kama hadlayo laakiin waxa ka hadlayaan waxa dadka gaalibta ma joolteen khaliiye arimo qaslan wa wuxuu dhigi jiray haddii aad aragtin bulshabu u yiri mar khaas ah xaddu sadiga iskala إن مركز حويا وحل سميلا قرما يواكر غوبلان بعد عذيه أبارات لعيه ضد خوية قاد جوذين جوقون يقفوا عذيه مالا قرخوا عينا متقاننه حلو شو مركوا أتختي وروح أمر الله حقنا الله صلى الله عليه وسلم أقضى باب العمل يعمل فالباب يافيمن أعضى قفك بحية الشيء الشيء في سبيل الله جده الله يعني قفك مركز حويا الشيء بحية جدك لانا أو بحية ما كنا مستر كوبانو كنخرو ارماسو كاديا حدثني يحيى عن مالك عمافي عن عبد الله بن عمر رنو كانوا وحوها اذا داش يمشي مركو بحي فيس بالله يدك يقول لصاحبه صاحبك سحكور جيدا بلوق سبع قد القرى فشانك بها نشهد القرى مركل يراها فشانك ارنك به سداو فهم معنى كهياد وحدثني عن مالك يحامو صعيد الأنساء لأنه صعيد ونصيب كان وحيقولك إلا دعطي ينغجل منك مرطي لسيا الشيقة في القزو دون لماذا فيملغ به رأس مغزاته فيملغه قاربه السقع او قارسيه رأس مغزاته دون لماذا ديس أمام ماشا وكدوا لي بمد حيثه فهو الله يسوي صنادي نسأله حويا الشيء مالسي دون لماذا ديسان له السيء؟ الشيء مالسي دون لماذا ديسان له سعوه معنى اخدو له ايه لوسية مرخة شادي من مرخة صحاويان ناشا يخدو له ايه بو قاري طفك مرخة صحاويان كسييينا قريبا هاما يدبو قصة نقطة يساقع اسكال مرخة وايه اخدو مرخة صحاويان اللهم استعاموا عليك إذا اخدو مرخي لسيه ارغجل لنك الشيء الشيء بالسيه في القزو الدولمات كدح لسان الوسيه فيبلغ مرخة او قاريو به الشيء قاس raasna magazatee dunida kii samarka saxawayaan madaxiisa rasmaalka faawo loo isawso sunati aniga waydaha waxaasi fiir u si cadeysaa wax qorro shay biyeer kii oo mawduucii ku duulay markaa uu gaaro ee qofku markaa xadiyadii uu gaaro xadiyada isaga iskaleeyey macnaha ee kuma maqan karo qofkii hore wa soo salaamale ku dalwaydi aad raglino wajiba حتى إذا راد المركض وانا يخرج ينبح منعه أبوه لابد يسابه وانا يتكوت فقال بحمل الله أراه ما أرقيه أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام لا أراه عنه ما أرقيه أبو شيخ يري أن يكابرهما إنه كالغالب نغضأه لابده والد وانا يدعه عن كوه ما أرقيه أبوه لي ولكن يؤخره وانا يقول ذلك إلى عام آخر الصنة تلو يقول ذلك أنه العبطان واسكا يصنع فأمل جهاز وانا أراه وانا يرفعن كوريلو حتى يخرج جميل لو لبخه فينخشي عبد كباقه ان يفسد اينو فسه هذا باعه يمن اليوم سكت ثمره لعلسو هيسنيا حتى يشتري به لو كسوي سنه ما يصلحوا خصوا بالغزو والدولمات كما الله بعض فان كانت موصل تاجر يجد هنا يا مثل الجهاز ديال قروي ساسو كريه اذا خرج المركو بخه فليصنع بالجهاز ديال قروي ساسو ما شاء الله والله اعلم سلام سلام, سلام. في <تصفيق> سعود دم يا